Allah Ya'lam, wa antum la ta'lamun. Yasalun k'an al-shahr al-haram, qitalin fihi, qul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 وَكَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أ ياضنارهم في جالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Allah غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والمسير قل في جماعث من كبر ومنافع للناس واثمه ما أكبر من ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون